<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين الله الله, الله, الله, الله الله المطلب الثالث في اعتبار التوالي في صوم الأيام والكلام تارتان في صوم الثلاثة في الحج وأخرى في صوم السبعة بعد الرجوع أما صوم الثلاثة في الحج فالظاهر اعتبار التوالي فيها في عدة نصوص منها الصحيح علي بن جعفر. باب خمسة وخمسين من أبواب الذابح حديث اثنين سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة يصومها متوالياء أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثه الايام لا يفرق بينها والسبعه لا يفرق بينها ويجمع عفوا ولا يجمع بين السبعه والثلاثه جميعا ومقتضى اطلاقها اعتبار التوالي سواء صامها في اول ذي الحجه او في السابع والثامن والتاسع او بعد ايام التشريق ومن النصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجاج نفس الباب حديث واحد عن أبي الحسن عليه السلام ساله عباد البصري عن متمتعين لم يكن معه هادي قال يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفاء وهو ظاهر في اعتبار التوالي قال فإن فاته صوم هذه الأيام قال عليه السلام لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريع. ونحوها صحيح العيص حديث خمسة باب اثنين حديث الخمسة باب اثنين وخمسين من ابواب الذابحه. ودورنا في سوق القمح. ما اسمك؟ حسب هذا الدوار ما لا هذا بحثناها امس، نوبت المساله. احنا الان نتكلم في مساله التتابع. عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن متمتع يدخل يوم الترويه وليس معه أبي قال فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفه ويتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده بناء على ظهور البعدية في البعدية المباشرة شدي بقول يا شيخ حسن يا حسن كيخ حسن جميس تاني البعدية ظاهرة في البعدية المباشرة والبعدية ال ها البعد يعني ولو بعد أسبوع هذه حاضر على إحدى ما ما قلت على لك لا على هذا الكلام ما يحتاج اشبع انت ما يحتاج لا بعده ثبت اصل الصيام يومين بقى يومين ولا يوم ولا كما يريد انك كان يوم الصيام. الى كده يكون يعني جواريه اصل التجربه رسول فان قلت ظاهر رواية ابن الحجاج حديث واحد باب 52 وهي غير معتبرة لوجود المفضل ابن صالح في طريقها عن أبي عبد الله عليه السلام في من صام يوم الترويه ويوم عرفاء قال يجزيه أن يصوم يوما آخر وكذا معتبرة يحيى الأزرق حديث اثنين نفس الباب عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن رجلين قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي مفروض ما يصوم يوم التروية لكنه صام جهلا فصام يوم التروية ويوم عرفه قال يصوم يوما آخر بعد أيام التشريع، فإن مقتضى اطلاقهما عدم اعتبار التوالي أي قال يصوم يوما مضافا إلى أن موردهما من صام يوم الكروية وعرفه جهلا فلا ينافي اعتبار التوالي بالعنوان الأولي وإن سقط في فرض الجاهل مضافا لذلك إمكان حملهما على فرض المشاعة بلحاظ أن من قدم يوم الترويات لمكه فان تكليفه بصوم اليوم مشقه نوعيه لذلك اسقط عنه الشارع صوم يوم ترويه ويوم عرفه ولكنه لو صامهما جهلان فإنه لا يطلب منه صوم اليوم الثالث بعد يوم العيد مباشرتان إرفاقا به فلعله لأجل ذلك كان له أن يصوم الثالث في أي وقتين؟ بلي؟ الحجم أبني على التعب الحجم على التعب. الحمد لله. ما في حديث صحيح متواتر بين الفريقين قال لا حرج لا حرج لا حرج. شو إنه مبني على الأرقام؟ ووارد في الحج وارد في الحج قالوا يا رسول الله، قدمنا ما ينبغي تأخيره، واخرنا ما ينبغي تقديمه، وما تركوا شيئاً. يقول، ينبغي تقديمه إلا أخره. قال لا حرج. ها؟ حجوا ما حجوا، حجوا حجوا. هذا محدب. هذا يقول شيخ علي أصرحك الله انما قلت واريد اجمع فلا يبعد حمل الروايتين على فرض المشقات وبالتالي فلا منافات بينهما وبين ما دل على اعتبار التوالي بالنسبة لصوم الثلاثة وأما بالنسبة لصوم السبعة فاعتبار التوالي فيها مقتضى إطلاق صحيح ابن سنان حديث واحد باب عشرا من أبواب بقية الصوم الواجب أنا أبي عبد الله عليه السلام قال كل صوم يفرق يعني كيف كل صوم يفرق الا ثلاثه ايام في كفاره اليمين فان مقتضاها جواز التفريق في مش منه اعتبار التوالي له عدم اعتبار، ها؟ اعتبار التوالي، اعتبار التوالي، أما اعتبار عطف أو عدم اعتبار عطف، أما عدم اعتبار التوالي فهو مقتضى اطلاق صحيح من سنا، أقوى. ولكن خرجنا عن هذا الاطلاق بعدة نصوص منها معتبرة الحسين بن يزيد حديث اثنين نفس الباب أنا أبي عبد الله عليه السلام قال السبعة الأيام والثلاثة الأيام في لا تفرق انما هي بمنزلت الثلاثة الأيام في اليمين <تصفيق> نو فليمون نو فليمون نو فليمون نو فليمون نو فليمون نو زيد نو فليمون نو فليمون نو ابن زيد فليمون نو فليمون نو فليمون نو فليمون نو فليمون نو فليمون نو <تصفيق> وكذلك صحيحه علي بن جعفر السابقه حيث قال والسبعه لا يفرق بينها ولكن قد يقال إن مقتضى رواية إسحاق بن عمار حديث ثلاثة هي هل ما شفت الان مصدره لانه ما جبت انا قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اني قدمت الكوفه ولم اصوم السبعه الايام حتى فزعت حاجة إلى بغداد قال صمها ببغداد قلت أفرقها قال نعم بتقريب أنها صريحة في عدم اعتبار التوالي في صوم السبعة بينما ما دل على اعتبار التوالي ظاهر وليس صريحا في الاعتبار فمقتضى قرينيه النص على الظاهر حمل ما دل على الاعتبار على ال... الاستحباب بلى بلى بلى هذا جائز هذا هذا مم. هذا بالذات جائز بالسفر الان يجي الكلام ويلاحظ على هذا الاستدلال عدم تماميه الروايه سندان ودلالتان اما سندان فلعدم وثاقة محمد بن اسلام الوارد في طريقها ومجرد وروده في كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم غير كافين لعدم قرينيتهما على الوثاقة ودلالتان لأنه كما يحتمل أن المراد بالتفريق هنا عدم صومها متواليه فمن المحتمل أن المراد به عدم صومها في مكان واحد حيث قال صمها ببغداد فسأل هل أصومها جميعا في بغداد أو يجوز؟ أنا أصوم بعضاً في بغداد وبعضاً عند رجوعي. قال نعم إدوس ذلك. فالتفريق كما يحتمل عدم التوالي. فإنه يحتمل عدم الإلزام بها في مكان وحيد فإن قلت بأن المشهور قد عمل بهذه الرواية وعملهم جابر لضعف سندها وقرينة على تمامية دلالتها قلت بعد مخالفه المفيد وأب الصلاح وابن أبي عقيل وابن زهراء وعدم روايه الكليني والصدوق لها فلم يحرز عمل مشهور القدماء بها بحيث يشكل قرينه على الوثوق بالروايه او يشكل اعراضا عن العمل بالنصوص الداله على اعتبار الحوالي او يكون منشا عقلائيا للظن بخلاف ما دلت عليه النصوص من اعتبار التوالي لذلك لم نصل وجه لكلام السيد الاستاذ دام ظله في المناسك من عدم اعتبار التوالي في السبعه الايام وان كان الاحوط استحبابا صومها متواليين فان مقتضى النصوص الداله على الاعتبار هو اعتبارها نصوص ولم يقم ما يخرجنا عن ذلك نعم مطلقا لحال السفر أو لحال الحظر فهذه الرواية تحصيل هو لا يلتزم بالتفصيل ويقول اصلا ما يعتبر التواضع اعتبارها استحبابي المطلب الرابع قد يقال إن هناك تدافعا بين مفاذ صحيح رفاعه حديث واحد باب ستة وأربعين من أبواب الذبح قلت لم يقم عليه جماله يعني ما ينتظروا حتى يصوم قال يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قلت وما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر ينفر بعد مسافر هذا يصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو يوم عرفه مسافر ومع ذلك يصوم يوم عرفه إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني مسابق رحاظ يقول شاهدنا في هذا التفسير الآن الأخير يقول في ذي الحجه وظاهر الذيل ان المراد بالحج في الايه هو الصوم في ذي الحج بحيث عليه ان يبادر للصوم وان لم يقم جماله لانه لو اخر الصوم فلعله يفوته ذو الحجاب ومفاد صحيح معاويه هذا مفاد صحيح رفاعه ومفاد صحيح معاويه حديث اربعه من نفس الباب قلت فإن فاته ذلك، قال يتسحر ليلة الحساب ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده. قلت فإن لم يقم عليه جماله، أصومها في الطريق؟ يعني لازم يصومها فورا قال إن شاء صامها في الطريق وإن شاء اذا رجع إلى أهله وظاهرها أنه لا يجب عليهم مبادرة بالصوم بحيث يصومها في الطريق وأن المراد من الحج في الآية المناسك في ظرفها فإذا لم يقدر على الصوم في ظرف المناسك فهو مصدر وقد يقال بأن بينهما جنوب إبراهيم تدافعا في المثال ولكن الظاهر أن الثاني مطلق حيث قال إن شاء صامها في الطريق يا شيخ مهين إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله سواء بقي ذو الحجة أو من قضاء والأول مقيد بأن يكون الصوم في ذو فيجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد ومقتضاه أن التخيير باق ما دام ذو الحجة باقيان المطلب الخامس من بقي في مكة ولا يريد الرجوع إلى بلده أو يريد البقاء مدة طويلة فمتى يجب عليه صوم السبعة الباقية قد دلت النصوص على ان حكمه ان يصبر حتى يرجع اصحابه الى بلده او ينتظر شهرين وذلك لصحيحه معاويه بن عمار لك يا شيخ ابراهيم باب خمسين من ابواب الذنب حديث اثنين في حديث قال إن كان له مقام بمكه مكة وراد أن يصوم السبعات ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله يعني ينتظر كم يوم أو شهرا ينتظر ثم صام بعد هني بعد بعده يعني فورين لو بعده كيفين ها؟ قال معلوم انه يصوم بعده شيء صوم قبل الهاتف يصوم على الشرطية معاه؟ ثم صام بعده يعني هني بس خلص الشرط يصوم ها؟ لأن احنا ما نلتزمنا في الاصل الى رجع الى اهلة مباشرة معاي خالوا بس انتونا الان كلمة بعد استفدت منها البعديه فورية المباشره هذا معناه ان بعد دي. ما يمر شهرصم بعد قبل قبل, قبل هذا نقض للشيخ حسين انا مردود مردود جاز حسين صالح بي. ومنها صحيحه ابي بصير نفس الباب حديث ثلاثة سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يقدي فصام ثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدى له أن يقيم بمكة سنة يجاور سنة أسعدهم هذا سنة يجاور مكة والمدينة سنة يجاور عند الإمام علي وهكذا قال فلينتظر من هل أهل بلاده فإذا ظن أنهم دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام وقد احتمل بعضهم أن المقصود بالترديد في صحيح معاوية ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا أن الشهر للإحتياط بحيث لو أحرز أن المسير إلى أهله أكثر من شهر فإن عليه أن يصبر أكثر من شهر لأن ذكر الشهر كمدة احتياطية ولكن الظاهر من الترديد ان المقصود البناء على اقرب الاجلين بمعنى ان كان مسيره ان كان مسيره الى اهله اقل من شهر فيكتفي بذلك وإن كان أكثر من ذلك فله أن ينتظر شهرين لا أكثر من ذلك هذا هو أراد أن يصد ترك الصيام بقدر مسير أو شهر يعني وإن كان قدر مسير أهله أكثر من شهر فيكتفي بشهر هذا هو نعم إنسان يعني هل تأتي <تسجيل> توجيه بالإمام <تسجيل> عليه السلام والحمد لله <فيكم. سلام> أحسن الله اليك يا شيخ الشيخ الرحيم ترسمني <في> الشيعي